<مترجم> رحيم يا رحمن الله مويه الله غفرا غادم غفران الله مويه الله الله مو الله الله الله الله مويه الله رحيم رحمن الله مويه الله غم خور ذِكْرًا مُجِ مَوْلَاكَ رَأْفًا وَرَحْمًا إِحْسَانٌ وَكَرَّ إِحْسَانٌ الله نُورُ الله, الله رَحِيمٌ يَا هَمَّ رَحْمَنٌ الله نُورُ الله غُفْرَانًا وَغُفْرَانٌ الله نُورُ الله ما يا الله نقيس متيعه ما الجرم نبي حساب استراح ديكاني اللي قابل موكدا الله ما الله <سؤال> يرحمن رحمان اللهم الله, الله. <سؤال> غفرا غنم غفران الله اللهم الله اللهم الله الله رحيم يا رحمان اللهم يا سوال تر نا جهان الله مو يه الله الله مو يه الله الله مو رحم يه مو يه الله رحيم يه مو يه الله رحميهم الرحمن الله موي الله غفرا غارم غفرا الله موي الله الله موي الله الله موي الله الله موي الله رحميهم الرحمن الله موي الله دهتوا لك ارضهم سموا ترسيك الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله غفران غفران الله مايه الله الله مايه الله الله رحل يهم الله الله مايه الله رحيم الله مايه الله دراهم اميتوا یم تو با کار دلگیر په صدا ځای کې کی من یا من کی رحمان الله ما ی غفران غدام غفران الله ما ی الله مويه الله رحيم يه هم رحمن الله مويه الله غفران غدام غفران الله